والصفات صفّا، فالزجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لا واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب الم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 دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا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 بمشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم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 Illa ibadallahi Allah hillmokhlasin. Allah hillmokhlasin. Allah hillmokhlasin. Allah hillmokhlasin. Allah hillmokhlasin. Allah hillmokhlasin.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 وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال Du säger att du inte är en av de och att är ni سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 لمثل هذا فليعمل العاملون أذالك خير نزلا أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فما شوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء ضالين فهم على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 في العالمين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لا إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما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 وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 مرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المرسلين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 لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلاتذكرون أم لكم سلطان مبين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 Och vi är inte de som förföder, och vi är inte de som كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورين